لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 117. وإلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 118. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعين 119. أفي قلوبهم مرض أم ارتابون ام يخشون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولائك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا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 121. طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون